يا خاطب الحور الحساب وطالبا لوصالهم نبجنه الحيوان أسرع وحث السير جاهدك انما مسرك هذا ساعه للزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها ثياب من ذهب ومصره فضة لو عالم جَنَّاتِي سُكَّانُهَا أَهْلُ الْقِيَامِ مَعَ وطيب وَطَيِّبِ الْكَلِمَاتِ وَالْإِحْسَانِ فيها فِيهَا خَيْمَةٌ مِن لؤلؤ قد إِنْ هي جُوِّفَتْ هِيَ أنهارها في أَنْهَارُهَا فِي غَيْرِ أَفْضُلٍ جَرَتْ عن مَنْ سَكَّهَا تحتهم تَجْرِي كَمَا شَاءَ مُفَجِّرَةً وَمَا لِلنَّهْرِ مِنْ نُقْصَانٍ وَلَقَدْ آتَا ذِكْرَ لِقَائِد رَبِّنَا الرَّحْمَنِ فِي سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا سَمِعْتَ مُنَادِيَ الْإِيمَانِ يُخْبِرُ عَن نَادِي جَنَّةِ الْخَيْرَانِ لَأَنَّهَا لَكُمْ لَدَى الرَّحْمَنِ وَحْدَهُ وَهُوَ مَوْعِدُهُمْ لَقُمْ بِضَمَانِهِ قَالُوا أما بَيَضَ أَوْجُهَنَا كَذَا فَأَحْمَى بَدَاَتِ الصَّلْج فِي الْمِيزَانِ وَكَنَاكَ قَدْ أَدْخَلْتَ لَنَا الْجَنَّاتِ حِينَ أَدْرْتَ لَحْظًا مِنَ النِّيرَانِ فَيَقُولُ عِنْدِي مَوْعِدٌ قَدْ آنَ برحمتي وحناني ينمو بعد كشف حجابه جهرا رواقا مسلم ببالي واذا راه المؤمنون نس الذي هم فيه مما نالت العينان والله لا في هذه الدنيا الا من اشياق العبد للرحمه وَوَجْهِهِ سُبْحَانَهُ هِيَ أَكْمَلُ للإنسان لِلْإِنْسَانِ <متحدث> إِنَّ قد قَدْ قَامَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الْكِرَامُ بِكُلِّ مَا إِحْسَانِ فِيهَا الَّذِي وَاللَّهِ لَا عَيْنٌ رَأَتْهُ وَلَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ تكلم ولم يخطر على قلبي سيكون عنه معبرا بلساني وهل لذا السوق الذي ما حلله ما للتهاليك كلها باماني يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا بشو ولا ايمان هذا وخاتمه النعي في خلودهم ابدا بدار الخلد والربوان يا رب ثبتنا على الايمان واجعلنا هداه التائه الحيران واعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا انت ذو السلطان وعلى رسولك افضل الصلوات والتسليم منك واكمل ال واني وعلى صحابتي جميعا والا اولى تبعوهم من بعد بالاحسان يا رب ثبتنا على الايمان واجعلنا هداه التائهين الحيران واعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا انت السلطان وعلى رسولك افضل الصلوات والتسليم من توكل رضوان وعلى صحابته جميعا والاولى تبعوهم من بعد بالاحسان